لا نشتري به ثمنا ولم كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فَإِنُّهُ ثِرَ عَلَى أَنَّهُ مَسْتَحَقَ إِفْمَنْ فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِيَانِ فَيُقُسِ مَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا فَيُقُسِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا 117. ومن حق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين 118. ذلك أدنى أن 119. وقالوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين